ربك ما تكذبان، رب المشرقين ورب المغربين، فبأي آلاء ربك ما تكذبان، مرج البحرين يلتقيان بينهما بوز خلل يبغيان، فبأي آلاء ربك تكذبان.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 يرسل عليكما شواض من نار ولحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وَرْدَةً كالدهان فبأي آل ربك تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذبه إنس ولا جان فبأي آل ربك تكذبان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 ربكما تكذبان مدهمتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عيناننا الضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان